Book 2 14 14 14 Svetovete Al-alwan Al-alwan Snegot e Солнцето الشمس صفراء. الشمس صفراء. Портокалот البرتقالة برتقالية. البرتقالة برتقالية. Черешата الكرزة حمراء. الكرزه حمراء نبته اسينيو السماء زرقاء السماء زرقاء تريڤاتا ا العشب اخضر العشب اخضر برستا ا كافياوا التربه بنية التربа, есиф. السحابа, Абългат е турба бония. Облакът е сиф. Ас-сахаба, рамадия. ас Автомобилните гуми са черни. Итарата л-عжалят, саудък. Итарата л-عжалят, саудък. Какъв цвят е снегът? Е. Бял. ما لون الثلج؟ ابيض ما لون الثلج؟ ابيض ككيف цвят ما لون الشمس؟ اصفر ما لون الشمس؟ اصفر какъв цвят е портокалът؟ оранжев ما لون البرتقالة؟ برتقالي. ما لون البرتقاله برتقالي كيف цвет اتش ريشاتا czerwony ما لون الكرز احمر ما لون الكرز احمر كيف سين ما لون السماء ازرق ما لون السماء أزرق ككف تسيات إدريواتا زلين ما لون العشب أخضر ما لون العشب أخضر ككف تسيات إبراستا كفياف ما لون التربة بنية ما لون التربة بُنِّيَّة كَكَفْ تزياد اي أبوَكَتْ ما لون السحابة؟ رمادي ما لون السحاب؟ رمادي كَكَفْ تزياد ساقوميتي؟ تشيرن ما لون إطارات العجلات؟ أسود ما لون إطارات العجلات؟ mess